قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَنَّ عَلَيْنَا اللَّهُ مِنْهَابَ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا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 البأساء والضرّاء لعلهم يضرّعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مسّ هذا النضراء والسرّاء فأخذناهم فأخذناه بغتته وهم لا يشعون